يغفر لكم من ذنوبكم ما يؤخركم إلى أجر مسمى إن أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّرَ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلَوْنَ وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَاءً الفرار وإنني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصرغوا واستكبروا استكبارا ثم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 من الله أنصارا، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك انتذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفرا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات.